لولا ملهه يا عيني ويا ريت فين جالن اهوا ويونك من جالين كم أشرب أنا من الفنجلين أوي يا ريتني ما شربت القهوة ما كنت قلت إن أنا بهوة يا ريتني ما شربت القهوة ما كنت قلت إن أنا بهوة ولكن تقول مالم أي عيني وياك مالم أي عيني ماشي أنا ماشي ماشي من وقت الحالي وما ليش ما تيجي في العالي إلا كان فيه إخلاص. في جريش في العالي إلا كان في إخلاص ويمشي ويا دون الخط على أيه قدام عيون أم تناحسين في سهم جارح شق قلب الفضن الصيد ما تريك بروحين جي منين ولا رايحين يجري يحمل عالي اللي ان كان فيه اخلاص ويمشي ويا دور الفضل ما لقيت وتامي عيون ومتنهدت بسهن جارح شق قلبي فضل الصيد مجري في روحي جاي منه وانا رايح فيه Mästeret i Ahwa, mä kunde du inte veta vad han är. Är det mästeret i Ahwa, mä kunde du inte veta vad Yeah, no, no. دايهي اوي كنت عون العاشقين المجروحين دايهي دايهي هو اخياني يا عيني على التيهي اوي كنت عون العاشقين المجروحين اه تايهين تايهين وقع عيني في عيني على التايهين ويكون في عون العشيد في المجرحين اتري اللي قالوا عليك يا حب ملك كبير وجرحك صعب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 طاب جرح طاب مش غلطانين خلاص يا عيني بقيت منهم وانا اللي كنت بقول عنهم دلتايهين.